كافرين. يوم يرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَّنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ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 وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وتخصر الشمس والقمر ليقولن الله فأما يؤفكون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 بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون